ومن يصلي فلا هذه له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه وكشف عنها الغمه وجاهد في سبيل ربه تبارك وتعالى حتى تا اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه مرحبا بكم في بيت ربنا ومع سنه نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم وصبر وصاب ممشاكم وتبواتم من الجنه منزلا ثم اما بعد معكم اليوم في درس جديد في بدايه مباركه مع حديث السبعه من هم السبعه حديث ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله تبعه مبارك من هم امام عادل وشاب نشا في عباده الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل أنفق نفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هذا حديث السبع سبعه مباركه وهو احسن حديث في فضائل الاعمال واعمها واصحها احسن حديث في فضائل العمل هذا الحديث وننتبه جيدا لان هذا الحديث يطول شرحه والذي يريد الفائده يجلس ويستفيد ويسال ويتعلم حتى تعم الفائده لا نجلس ونستمع ثم نخرج وكاننا ما قلنا شيء لا يا اخي استفيد نسال الله ان يجعلنا واياكم من هؤلاء السبعه يعني ان في شده الموقف وفي هول المطلع وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق والعرق يلجم الناس الجامن وهؤلاء السبعه في امن من هذا كله نسال الله ان يجعلنا واياكم من سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله قال ابن عبد البر في التمهيد هذا احسن حديث يروى في فضائل الاعمال احسن حديث يروى في فضائل الاعمال وحسبك به فضلا فضل عظيم هذا الحديث لان العلم اسمع لهذه الحته كويس جود وانتبه معايا لان العلم محيط بان من من كل من كان في ظل عرش الرحمن يوم القيامه لم ينله هول المطلع الذي في ظل عرش الرحمن هيحصل حاجه يا رجاله انت الان في مشكله كبيره واجهتك مشكله او مصيبه وبعدين جالك ناس من الكبار وناس بيهجموك وناس على الدنيا يخلصوا عليك عايزين يقتلوه عايزين ايه يقتلوه انت هربت لواحد من الناس اللي ايه الكبار قال لك انت في حمايه طب انت والله المثل الاعلى لما تكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامه هتخاف من ايه يا ولد ما تخافش من حاجه خالص الى ان قال وفي فضل الامام العادل وفضل الشاب الناسك الذي نشا في عباده الله عز وجل وفضل المشي الى المساجد والصلاه في المساجد وانتظار الصلاه الى الصلاه وفي المتحبين في الله وفي البغض في الله والحب في الله وفي العين الباكيه من خوف الله مع قول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنات وفي العفه وفضلها هذا الرجل الذي دعته امراه ذات منصب وجمال فعف نفسه ورجع الى ربه تبارك وتعالى ولم يقدم على هذه الجريمه الشنعاء جريمه الزنا التي يعني فشت وانتشرت بين الناس ولا حول ولا قوه الا بالله لان الرعاه قليل الذين يعني يقفون ويحرصون هؤلاء البنات قلوا البنت الان تخرج عاريه الى السوق والى المستشفى والى الاماكن المفتوحه والشباب ينظرون اين الرعاه اين المسؤولون انت المسؤول يا اخي انت مسؤول عن اختك وعن بنتك وعن زوجك ستسال يوم القيامه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته الرجل مسؤول في بيته عن أولاده والحديث الآخر الذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم ما من راعٍ يسترعيه الله رعية أنت مسؤول عن أسرة يموت يوم ما يموت وهو غاشٌ لرعيته إلا حرم الله عليه الجل دخلت لهم الدش والبت فضلت لحص أحمر وافضل ولبس المحذب تب من المسؤول يا رجال شو أنت المسؤول أينفع هذا؟ أيجوز هذا؟ لا يجوز المرأة تمنع من هذه الأشياء وتلتزم بالحجاب الشرعي الذي فرضه الله عز وجل لا نطرك لهم الحبل على الغارب وكم من القصص التي وقعت بسبب هذا التساهل في تربيه البنات فننتبه الى هذه النقطه في جهيزه وفي العفه وفضلها وفي لم الزنا وانه من الكبائر وفضل صدقه السر صدقه السر دي يا جماعه جميله جدا اللي بيطلع صدقه قدام الناس كده ده اللي بيطلع صدقه في جلب الفقير وان تخفوها وتعطوها الفقراء فهو ايه خير لكم ونبدا في تعريف هذه الاصناف تعريف مبسطا نقف مع الامام العادل الامام العادل هو العدل العادل فلم تتحقق هذه العداله الا بتقوى الله عز وجل لن يكون الامام عادلا حتى يستقي الله عز وجل ولن تتحقق ذلك الا بخوفه من الله عز وجل وخوف المضالم من مظالم العباد يوم القيامه ورجاء فيما عند الله تباركه وتعالى وانه لا سلطان عليه الا من الله الامام لا سلطان عليه الا ممن من؟, من الله عز وجل وانما حقيقه السلطان عليه هو الله عز وجل ولا يطلع على حقيقته حقيقه عدله الا الله عز وجل فكم يعطي ويمنع وكم يدني ويقضي ويكرم ويهين وكم يعمل سرا وخفيا صح ولا لا يا اخوان وقد يقع منه ما يستنكره الناس قد يقع من الايمان او الحاكم ما يستنكره الناس فيتعلل بانه للمصالح العامه والله سبحانه وتعالى يعلم المفتدى منها من المصلح الشاب الناشئ في عباده الله عز وجل هذا شاب نشا في عباده الله تبارك وتعالى هو لا يرجو ولا يرهب الا جناب الله عز وجل ثم إنه لا يطلع على حقيقة عبادته إلا الله عز وجل وسر إخلاصه إلا الله عز وجل وكذلك الرجل المعلق قلبه بالمسجد هو في بيسس وقلبه في المسجد لم يتعلق قلبه لدنيا يصيبها ولا إلى امرأة ينكحها ولا لجاه يبحث عنه وانما رغبه ورهبه لله تبارك وتعالى قلب متعلق بالمسجد رغبه ورهبه لله تبارك وتعالى وفي الله لما تذوق من حلاوه الايمان والمناجاة لله في بيت الله تبارك وتعالى ومن السر النبوي هنا انه اسند التعلق لقلبك ورجل قلبه معلق بالمساجد مش لجسمه اسند التعلق لايه لقلبه لا لجسمه ولا لنظره لان حلاوه الايمان محلها ايه القلب يا رجاله حلاوه الايمان محلها القلب واقوى مؤثر في ذلك هي الصلاه كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال وجعلت قره عين فيه في بالصلاه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذبه ام كان يقول لبلال يا بلال ارحنا بالصلاه الان الناس يقولون ارحنا منا انتهى يا شيخ ايه او ايتين وانتهي نحن مشغولون نحن متعبون هذا حال الناس يا اخوان اليوم والمؤمن في المسجد ها كالسمكه في الماء انتبه لهذا المثل الجيد المؤمن في المسجد يا اخواني كالسمكه في الماء والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص عايز يطلع ويطير بسرعه صلى خلصت امتى ده تلاقيه اخر واحد داخل واول واحد طالع ليه لان قلبه مش بالمسجد قلبه فين في الدنيا مشغول بالدنيا وبمشاغل الدنيا ولا حول ولا قوه الا بالله يبقى رجل قلبه معلق بالمسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قره عيني في ايه في الصلاه المتحابون في الله احنا مازلنا مازلنا في حديث التابعه الشرح طويل وفي قصص جميله جايه ان شاء الله في الدروس القادمه سنستمتع باذن الله عز وجل ونسال الله ان يصلح قلوبنا وان يغفر ذنوبنا المتحابون في الله لا لمال بينهم مش ما بحبك في الله عشان بينك وبينك مال ولا صفقه من الصفقات ولا مشروع ولا لنسب بينهم ولا رحم يجمعهم ولا على مصالح تدفعهم إنما هو الله وفي ذات الله حبهم في الله وفي ذات الله تبارك وتعالى وكذلك لا يعلم حقيقته حقيقة نصح كل منهما الآخر إلا الله عز وجل فإذا اجتمع كان لله وإذا تفرق كان لله فارتباطهم حقا في ذات الله تبارك وتعالى إن عرض الموضوع مصالح كله أنا بحبك لحد ما مصلحت بخلص مصلحت خلصت يا أخي الله يكفينا شرة ويجلس ويتكلم عليه في المجال أين المتحبون فيه؟ أين المتزاورون فيه؟ الحديث القدسي اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل فاجعل لك أخاً تحبه في الله اذهب إليه وقل له إني أحبك إني أحبك في الله حتى تكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامه يوم لا ظل الا ايه الا ظله المتصدق في الخفاء رجل انفخ نفقه بيمينه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه شده الخفاء يا اخوانا اخفاء يعني ما فيش بعد كده اخفاء ايده الشمال ما تعرفش ايده اليمين طلعت ايه المتصدق في الخفاء تغلب على شح نفسه في ماله وتخطى حب الثناء وطبيعه حب المدح تغلب في نفسه غريزتين غريزه الشح الحاضره في الانفس وغريزه حب الثناء المجبوله عليها النفوس سيطر على نفسه لأنه بيقدم لمن؟ لله عز وجل أنا ما بقى نروحش لتصدق أو لطلع صدقة عشان فلان يقول متصدق أول من تصعر به النار يوم القيامة المتصدق ليه؟ تصدق ليقال منفق وقد خير ده فلان ده مشاباه ده بيطلع للقريب والبعيد هو عبي حذب كده ولم يكن العمل خالصا لله تبارك وتعالى كان طلبا فيما عند الناس الباغي من خشيه الله فان عنصر الخفاء في قوله صلى الله عليه وسلم ذكر الله خاليا ذكر الله خاليا اي خاليا عن الناس خاليا عن الناس وفي خلوه وحده او خاليا قلبه من الشواغل قلبه مش مشغول بحاجه وكذلك عنصر الخوف وكذلك ايه عنصر الخوف وهل ابكاه الا خوفه من الله عز وجل لم يبك الا خوفا من الله اما من ماض اساء فيه او مستقبل لا يعلم ما الله فاعل به والذين هم من عذاب ربهم مشفقون هذا الرجل بعد عباده يوم من صلاه وصيام وصدقه واتباع للجنائز وزياره المرضى في المستشفيات جلس ورجع الى بيته بعد انتهاء اليوم وبعد انتهاء الصلوات فجلس وحده في غرفته فذكر موقف القيامه وذكر الصراط وذكر الجنه والنار فبكى من خشيه الله سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله فكن منهم يا اخي لا تفوت الفرصه على نفسك الان كن من هؤلاء السبعه اما ان تكون اماما عادلا في بيتك واما ان تكون تنشا في طاعه الله عز وجل وتدرب نفسك على طاعه الله عز وجل واما ان تكون قلبك معلق بالمسجد سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وللحديث بقيه اللهم اجعلنا من السبعه اللهم اجعلنا من السبعه اللهم اجعلنا من السبعه الذي تظلهم في ظلك يوم لا ظل الا ظلك اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اشرح صدورنا واهد قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى امرنا واصلح نسائنا واهدي شبابنا اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبتنا الى الخير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد <تصفيق> <تصفيق> saalim okay